الألم هو أعمق ما في الحياة. الإنسان في وقت اللزه الإنسان في وقت اللزه يطفو على سطح الحياة يطفو على سطح الحياة أما في ساعة الألم فيدخل إلى العمق. الألم ينقي القلب الألم يطهر الإنسان أكثر من ألف عزة ومن ألف كتاب روحي يقرأ ساعة من الألم تنقي القلب في الداخل المسيح تألم من أجلنا ونحن يجب أن نتألم معه أيضا نحن نريد أن نتألم معه والكتاب قال لنا إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد معه أيضا يا ليتنا نصلب مع المسيح يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجلنا الكتب والفريسيون يحسدونه وكذلك الشيوخ ورؤساء الكهنة ويتآمرون على قتله ونحن نمشي وراءه ونقول لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين هم يوقفونه كخاطئ يستحق الموت ویفضلون باراباس عليه ویقدمونه للسلم ویقولون اصلبه اصلبه في نكران في جهود في خيانه ونحن نقول له نحن نعرف من أنت أنت المسيح إلهنا وملكنا ومخلصنا الصالح لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد أمين المسيح يصعد على الصليب وتسمر المسامير في يديه وقدميه وقبل ذلك إهانات وشتائم وبصاق وتحديات لو كنت ابن الله انزل من على الصليب أما نحن فنقول له من أجل محبتك يا رب سعدت على الصليب لكي تخلصنا نحن وكنت تستطيع أن لا تعلق عليه إطلاقا لو أردت وكنت تستطيع أن تنزل نارا من السماء فتحرق أعداءك إن أردت ولكنك لم تأتي لتهلك العالم بل تخلص العالم أتيت لتحتمل الخطاه الذين أولهم أنا أتيت لتصلب لتبذل نفسك فدية عن كثيرين هم يوجهون لك التحديات كضعيف لا تستطيع أن تخلص نفسك ولا تستطيع أن تخلصهم أما نحن فنقول لك لك القوة لك القوة والمجد والبركة والعزة, والبركة, والعزة والبركة والعزة إلى الأبد أمين إلى الأبد أمين يا عمانوئيل ملكنا وإلهنا كرسيك يا الله إلى بحر الدهور عرشك يا الله إلى ذهر الدهور قضيب استقامه هو قضيب ملك أنت على الصليب أعظم من ألف ملك على ألف عرش أنت ملكت على الصليب ملكت العالم الذي أخذه الشيطان بالخطية واشتريته على الصليب بدمك اشتريته على الصليب بدمك فصرت ملكا على الصليب ليس كما كتبوا لافتة على الصليب يسوع الناصري ملك اليهود إنما قد صرت ملكا للعالم أجمع إن أقاص المسكونة إلى أقاصيها دمك يكفي لشراء العالم كله من كل جنس ومن كل لون أنت بدمك حولت اليهود من أعدائك إلى أصدقاء لك وأنت تسفك هذا الدم قلت اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون فلتكن ملكا ولتملك على الصليب ونحن نرتل لك قائلين لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين صليبك هذا الذي يحتقره البعض هو شعارنا نضعه فوق رؤوسنا من فوق وفوق رؤوس كنائسنا فوق قبابها وفوق مناراتها وفوق هياكلها ونفتخر به وليس لنا شيء نفتخر به أكثر من صليب ربنا يسوع المسيح نحن يا إخوتي لا نحتفل فقط بالمسيح ملكا داخلا إلى أورشليم إنما نحن نحتفل بالأكثر بآلامه من أجلنا هل رأيتم شعبا على الأرض يحتفل بالآلام مثل ما يحتفل المسيحيون بآلام ربهم في كل المسكونة هكذا نحن نحن نحتفل بالآلام الصليب عندنا هو أنشودتنا الدائمة أغنيتنا المستمرة التي نغنيها في كل يوم وفي كل ساعة بل حينما ننام نرشم فراشنا أيضاً بعلامة الصليب لكي ننام في حفظه في قوته يحفظنا ويحفظ أحلامنا أيضاً المسيحية يا إخوتي بدون صليب ليست مسيحية على الإطلاق المسيحية هي الصليب والصليب هو المسيحية افرحوا بالآلام احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تدارب متنوعة ادخلوا في شركة آلام المسيح وتألموا من أجله وافرحوا في كل ألم قولوا له من نحن يا رب حتى نتألم من أجلك مين احنا عشان نتقلم من اجلك من نحن حتى ننال اكليلا من اجل هذه الالام الانسان المسيحي الذي يحب المسيح ويحب دم المسيح وآلام المسيح يحب أن يتألم معه يحب أن يتعب من أجله يحب أن يصلب من أجله فليكن الرب مباركا في آلامه وليعطنا هذه البركة العظيمة أن نتألم معه له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين يا رب ما تليت في ملكاتك